غر لا يغلو على من يخطب وانهي الا احد يا امه الرحمن حذاري نعاق الغربان دعي اراء اهل الزيغ رأسا ولا تغررك حذلقه الرذال فهم حمر وحقهم المخالي ومنهم كل شر واختلال المراه بايمانها وحيائها وحجابها وعفتها شماء في خدرها وردتم في كمها ملكه في قصرها دره في صدفها تثب بالإسلام ويتب بها شرفها الله به وأعلى شانها وأعطاها كامل حقوقها تسأل عما يهمها وتناقش فيما يعنيها تتملك وتتصرف بتجارتها وتختار زوجها ولها حق الخلع إن لم توفق في زواجها وتحتفظ باسم عائلتها بعد زواجها بعكس الغربية التي تحمل اسم عائلة زوجها وتنزل الآيات بسببها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها المؤمن الأول في الإسلام امرأة والشهيد الأول امرأة وفي طليعة أول هجرة في الإسلام امرأة وكأني بالموفقة اليوم تتطلع إلى أن تكون كسابقتها عزها في قيم دينها وهواها في إصلاح شؤون بيتها وتربية أولادها على قيم دينها قد سدلت بينها وبين ثقافة الأعداء واستنت بأخلاق خديجة وعائشة وفاطمة وأسماء وافتخرت بأنها أم البطل وأخت البطل وزوج البطل ومربية الأجيال وحملت لهذا الدين في قلبها ما حملته من قبل خديجة أمها وأمنا وترجو في هذه اللحظات الحرجة أن تربي قائدا يحمل على عاتقه هم نصرة ديننا فصلاح الدين عندها لم يخرج من رحم امرأة تافعة همها في مشاهدة مسلسل أو سماع أغنية أو تسقّع به وقتها فهي معتزّة بدينها فخورة بعفافها وزيرة صدق لزوجها وما زوجها عندها على الحقيقة إلا قيم قوام عليها مكرم لها يكذح ليؤدي حقوقها وواجباتها ويقوم لها في ضرورياتها وحاجياتها وكمالياتها لتؤدي رسالتها. التي أكرمها الله بها موقنة أن كل صوت يدعو إلى انحراف عن رسالتها إنما هو خوار مستأجر لا يحتل بدين ولا شرف ولا عرض يريدها في ظلام الغي والحجوب ثور ولكنه ثور بلا ذنب والثور عادته حرث المزارع لا حماية لجناب العرض والشرف عقله إن كان فيه لا يساوي حافرا للبغل أو خفا لحاشي يريدها مهدرة الكرامة ممتهنة في تحصيل ما تحتاجه من نفق يريد إدخالها في جحر ضب مكتوب على بابه بيت الغرب يريدها كالغربية التي تضطر لخلع ملابسها في إعلان تبدو فيه شباعار لتحصل على لعاعة تنفق بها على نفسها يريدها خادمة في مقهى راقصة في ملها ممتهنة على مثن طائرة وقحة مسترجلة لا هي في الرجال ولا النسوان ترقص على البركان والراقصات على البركان تكذفها نيرانه بشظايا من جلاميد وحال الشريفة له زاجره صح صح فإننا قد عرفناك فما أنت إلا الصلّ ذو سم من نقي لست ترقى لعفاف إنما أنت مأفون خسيس المنطقي ما الذي كان لنا من قبل أن يهطل الوحيك غيث غاديق قبل أن يشرق فينا المصطفى ويعمل الأرض طيب العبق ما الذي يبقى إذا منزاحة من أفقنا بدرو العفاف المشرقي وتقول لأختها لا تره في سم الحفي لقالة أبداً بهابوم المجانة ينعق لا تسلكي درب الغوات فإنه يفضي بسالكه لباب جهنم وللأولياء قووا أنفسكم وأهليكم نارا متى كانت حياة البيت عاراً فكيف يعيش جلءاً في الحمي ومن يعنى بتربية الصبي وإن كانت التمدن في التعري فما فضل الحصان على البغي وأين البيت من هدي النبي ولبغال الغرب الجرب من يرون الغضب للعرض من التوافه وهم أتفه التوافه دون ما ترومون خرط القتادي والله لا نسخي إليكم ولو حوت أناملكم ما بين شرق ومغربي لو كان عز الناس في عري الخنا لسمت به قبل الأنام بهائم وأولا وآخرا من كان مولاه شيطانا يضلله عن الطريق فإن الله مولانا